يا أيها الذين آمنوا لا تهلو شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاءد ولا القلاءد ولا من البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَرَانُ قَوْمٍ أَنْصَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْتَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِذْ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والمنخنقه والموقوده والمتردية والنطيحه وما أكل السبوع إلا ما ذكئتم وما ذبح عل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 فَكُلُوا مِمَّ أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَرِيعُ الْحِسَابَ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ طَيِّبَةٌ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهم اجورهم اذا اتيتموهم اجورهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستوا النساء أو لامستوا النساء أفلم تجدوا ما أنفتم مصعدا طيبة فتيمم صعدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم منعمته عليكم وليتم منعمته عليكم لعلكم تشكرون.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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وعزرتموهم وأقربتموا الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات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 ومن الذين قالوا إننا صارا أخذنا ميثاقهم فنسحظ مما ذكروه فنسحظ مما ذكروه فAGRينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون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 قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فاننا داخلون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 إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جذاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ثوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري ثوءة أخي فأصبح من النادمين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 إلا الذين تابوا من قبل أن تقر عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن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 والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي يوما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم استورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن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 فَلا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شزعة ومنها جه.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 بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهذي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون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 119. والذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 110. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمٍ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 ذلك بأنهم قوم لا يعطلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشذ من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطغوت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 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بِمَا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكافر منهم ساء ما يعملون.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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ والإنجيل وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّكَ فِيهِ كَثِيرًا مِّمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَبَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَفِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحَ بْنُ مَرْيَمْ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 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عنا يقولون ليمثن الذين كفروا منهم عذاب أليم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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على نسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْثَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْسَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمَ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن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 جَنَّاتٍ تَجْلِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُلَّا إِكَاءَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يا أيها الذين آمنوا لا تحبذوا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكل مِنَّا ما رزقكم الله حلالا طيبا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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ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 سَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن يَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَن تُمْحُرُم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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية إثنان ذوى عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 فإن عثر على انهما استحقا افسما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما ومعتدينا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 إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك, وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَأَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طِيرًا بِإِذْنِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَةَ بِإِذْنِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جَئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواليين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمننا قالوا آمننا وشهد بأننا مسلمون